الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه قال المستمع الشاب كثيرا ثم ما درس جديد من الامام التوسي بدر الاخره فيها الحديث عن احداث نهايه العالم وعلامات الساعه الصغرى والكبرى ولزمنا في ذكر علامات الساعه الصغرى بعد تقسيم هذه العلامات الى علامات الصغرى وعلامات الكبرى ثم تقسيم الصغرى الى ثلاثه اقسام علامات ظهرت وانتهت وانقضت ولا تتكرر مره ثانيه كبعث النبي صلى عليه وسلم وكموت النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني علامات ظهرت ولازالت مستمرة كظهور التبرج وفشو التجارة وتقالب الزمان وتقالب الأسواق وعلامات لم تظهر بعد كظهور المهدي وكان جبل الذي يحسر عنه الفراق جبل من ذهب يظهر في العراق هذا من العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد من العلامات الصغرى التي ظهرت ولا زالت مستمره وفي ازدياد ولا سيما في هذه الايام التي نحن فيها هي ظهور الفتن ظهور الفتن بعض الناس ليتسامل هل ما يقصر الآن في العراق وما يحصل الآن في سوريا وبلاد الشام وما يحصل الآن في مصر من هذا الغلاء الفاحش وهذا الضيق في الأرزاق هل هذا الذي يحصل من علامات الساعة؟ والجواب نعم من علامات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم كما سنسمع في الأحاديث بعد قبل وكل ذلك أندري تحت علامة وهي ظهور الفتن ظهور الفتن فما هي الفتن؟ وما هي الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وأين بداية ظهور الفتن وما هي الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أما عن الفتنة فالفتنة أو الفتن جمعها جمع فتنة والفتنة كما يقول في لسان العرب كل منظور والفتنة هي الابتلاء والانتحان والاختبار إذن الفتنة هي الامتحان والابتلاء والاختبار سواء كان في الخير أو في الشرق ولكن غلب على ذكر الفتنة بأنها تكون في المقروض في الاختبار بالمقروض لكن الاصل في الفتنه من ناحيه اللغه ولا بلوهم بالشر والخير فتنه فاذا الفتنه تطلق على الاختبار والامتحان سواء كان بالخير أو الايه او بالشر سليمان عليه السلام لما راى عرش بالقيس امامه وقال هذا من ربي ليبلواني ها اشكر ام أكثر فالابتلاء أو الامتحان أو الفتنة تكون في الخير وشر لكن غالبا استعماله في المكروه قال ثم كسر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه والكفر والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أنه من أشراب الساعة ظهور الفتن العظيمة التي تلتبس فيها الأمور فيلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً من شدة الفتن يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا وكلما ظهرت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تلكشف وتظهر فتنة غيرها فيقول هذه هذه ولا تزال الفتن تظهر وفي الزياد في الناس إلى أن تقوم الساعة كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بإيه؟ ها بقطع الليل دليل على أنه كلما مر زمان كان الذي بعده أسوأ من لأن قطع الليل كلما دخلنا في الليل ازداد ظلام الليل كلما دخلنا في الليل ازداد ظلام الليل واستحكمت ظلمة الليل فظلمة بعد المغرب لا تقارن بالظلمة التي قبيل الفجر فكلما دخلنا في الليل استحكم الظلام واستحكمت الظلمه وكلما دلونا من الفجر كلما على تباشير بزوغ الفجر وتباشير بزوغ الصبر فكلما اشتدت الفتن دل ذلك على اقتراب الفرج كلما دل على اقتراب الفرج إذن هذا الحديث يبين تشبيه الفتن بالقطع الليل تشير إلى أمرين إلى اشتداد الفتن ما جاء مصرحه لبعض الاحاديث لا ياتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه والكلام ده واضح انتو بتشوفوا الكلام الشهر ده غير الشهر اللي فات السنه دي غير السنه اللي فاتت وهكذا فتستحكم الامور وتزداد الفتن على الناس وكل استحكمت الفتن كل ما دل ذلك على اقتراب على اقتراب الفرج على اقتراب الايه الفرج قال في قطع الليل الوظل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني والعزو من شدة الفتن على قلوب بعض الناس أن ضعاف الإيمان ضعف الإيمان يأخذ الدنيا ويطرق الدين يبيع دينه بأحطر شيء المهم عنه الدنيا ممكن يعمل أي حال لك ممكن يسر من أي الدول من أجل أي الدول وعن أبي يوسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين أي الساعة فتنا كقطع تيل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويصبح كثرا ويسي مؤمنا ويصبح كثرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قصيكم وقطعوا أوطاركم واضغبوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحدكم فليكن كخير ابن آدم والمراض بهذا الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل ترد ألحث... الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل ت... والاشتغال عنها يعني أعظم وسيلة للنجاة من الفتن هو أن تحصن نفسك بالأعمال الصالحة قبل تعذر هذه الأعمال يعني الإنسان ممكن في زمان قبل الفتن يخل عنده من المقت ومن الجهد ما يستطيع به أن يعمل الطعاة فإذا استحكمت الفتن فقد يتعظم على الإنسان فعل هذه الطاعات فيبن أشد الهد يبن أشد الهد ولذلك أخواننا أعظم وسيلة لاستدفاع الفتن التي نحن فيها الآن هو أن نتحصن بالأعمال الصالحة التي بها يزال الهم وبها يكشف الكرب وبها تصرف الأحوال وهي تقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ونزقه من حيث يحبسه قبل تعظل هذه الأعمال والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنها تغير القلوب فينسي الرجل مؤمنا ثم يصبح كاثرا أو عدس ذلك وهذا لعظم الفتن فينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب طبعا وهذا الحديث أيضا حديث الثاني القاعد فيها خير من القائم وماشي فيها خير من الساعي فكسر قصيهم وقطع أطارهم فيه دليل على أن الإنسان يعتزل الفتن قد رص طعفه وأنه يفر من الفتن ولا يشارك فيها ولا يساهم فيها ولا سيما إذا أدى الأمر إلى سفك الدماء فتعتزل وده وإذا يجلنا بباب مستقل اللي هو مسألة العزلة عند الفتن العزلة عند الفتن أن تشارك في هذه الفتن ولا سيما إذا أدى هذا الأمر إلى سفك دماء أو لها فتنك قال وكم راينا في زماننا هذا من يبيع دينه بعرض من الدنيا القليل يبيع دينه من اجل حفنه دراهم او كرسي زائف او شهره زائفه الى غير ذلك من متاع الدنيا نعم انظر الى كم من دماء سفكت من اجل التكالب على الدنيا وكم من دماء سفكت من اجل الشجار والقتال على سلطة فانية وعلى كراس زائلة كم من بيوت هدبت وكم من أعراض انتهكت وكم من مظلومين ظلموا كم من أمرياء ظلموا كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا والتكالب على الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا جميعا فقال إذا رأيت هوى المنتبعا وشح المطاعم ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيه برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العالم قال ومن أجل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا فعى عمر بن عوفل الأنصري رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم قال فوالله من فقر أخشى عليكم والله ما الفقرة أخشى عنه وذي بشارة لأمة الإسلام أمة الإسلام ليست أمة فقيرة أمة الإسلام لو جيدة تنصل إلى الدول العربية والدول الإسلامية تجد أنها أغنى البلاد على وجه الأرض في كل المواند في كل المواند هي أغنى البلاد على وجه الأرض لكن لما تمسك المسلمون بدينهم أعزل الله عز وجل وأصبح سادة للدنيا بأسرها ولما تخلى المسلمون عن دينهم أصبحوا في ذيل القوافق وأصبحوا لا قيمة لها فأمة العرب لا تعز إلا بالإسلام ولا ترفع إلا بدين الله جل وعلا أما إذا تخلت الأمة عن دينها فكما قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبعه الهي يضل ولا يشكره ومن أعراض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ايو يا خطر. احنا بنت تسمعش بسؤال في دست الدرس والسؤول انت عايز تسأل مساعدة تتخضب انا كنت عايز اتكلم بس انه هو ممكر الوعات مثلا انه انا قمت بمعباري هو حس انه ممكر ف... عايز يرجع على شيء جميل مرة واحدة بقى امراجة ما تعرفش بقاله ونفسه بس بس لكل أكيد أنت منافق وإن أنت مش عينيك لا كل كلمة أن أقول لك إن شاء الله في آخر الدرس لكن مدئيا ليس عيبا للإنسان يكون عاصي بل حتى الصحابة رضي الله عنهم نفسهم. كانوا على الكفر ثم هداهم من أهل ورجعوا إلى الله وتابوا إلى الله فأعزهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخر فدي من نعم ربنا عن الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يهل الإنسان قبل فواتي الأوام في إنسان بيفضل غافل عن ربنا يموت واحد صحبه ما يعتبرش يموت لواحد جاره ما يعتبرش يحصل له حدث أو طرأ في حياته ما يعتبرش لغير ما يموت كده يا عزبالله لكن إذا من الله على الإنسان ورجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو رجع تحت مرض في بعض الناس ما بترجعش ربنا غلما يمرض في بعض الناس ما يرجعش ربنا غلما يحصلوا حدسة في بعض الناس ما يرجعش ربنا غلما يحصلوا أزمة وقد قالت فد كلها من نعم الله على العباد ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يرجعوا لعلهم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فمش عيب إن أنا أرجع على ربنا حتى لو كنت برجع على ربنا عشان مثلا إيه الأمور الافتصادية صعبة عشان حال واقف عشان الكلام ده مش عيب إن أنا أرجع على ربنا في هذا الموقف لأن ربنا نقال كده فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا قول يا رب إرجع على ربنا ما تيقسم الرحمة الله الشيطان يقول لك أنت أرجعت ربنا عشان أنت خيف من الموت إيه المشكلة أنا خيف من الموت خيف ايه فاموت ربنا يعذبني ايه المشكله ده ربنا هداني قبل ما اموت الحمد لله ده نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى وحتى لو كنت مقصر يعني لو رجعت تبت ورجعت تاني رجعت للمعاصي ورجعت تبت تاني لما واحد بيقول لي الحسن البصري له انا يستحق احدنا من رب يذنب ثم ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب قال له الواحد مكسوف لربنا فقال الحسن قال لي ايه ودى الشيطان لو صفر منكم بهذا ان الله لا يامل لحد فايمان حتى تمر والشيطان نفسه لما قال وعزتك وجلالك لا اغوي انه ما في ابداني أنا مش هسيبه لغايه ما ادخله فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا اغفرن لهم ما داموا يستغفرون فمهما الإنسان يكون بعين عن ربنا يا أخوانا يرجع إلى الله يرجع عن ربنا سبحانه وتعالى ودي من فوائد الابتناءات من فوائد الحاجات التي تحصل الأيام دي سواء في أزمك مش عارف سكر وأزمك مش عارف كذا وكذا عشان الناس تقول يا رب عشان الناس ترجع إلى الله زمروا بنا ظهر الفساد في البل والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمله ليه بقى لأنهم يرجعوا عشان نرجع ونتقول لربنا مش عيب ان احنا نرجع ونتقول ربنا العيب ان الانسان يصر على الغلط لغاية ما يجيله ملك الموت وهو على الغلط ساعتها بقى يتمنى يرجع على ربنا بس للأسف وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بشعين من قبل وقال تعالى عن الانفلين عندما يتأسفون على أعمارهم قال حتى إذا جاء حدبهم الموت قال لعلي أعمل صالحا فيما طلق فربنا يرد عليهم وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون نرجع إلى ما نحن بصدره مرة ثانية إذن النبي صلى الله عليه وسلم يمشر الأمة أنه لا يخاف علينا الفقر قال ويقسم بالله على ذلك قال فوالله من فقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وهذا للأسف الذي حصل من الفتن التي ظهرت قبل ذلك قديما وظهرت في أيامنا حديثا أنه ما من زمان. اجتمع فيه المسلمون على أعدائهم إلا وصاروا أعزاً إلا وصاروا قوةً ومنعاً يهابهم القريب قبل البعيد يهابهم الأعداء متى؟ عندما يكونوا يداً واحداً على من سواه أما إذا تمزقت الأمة كما حصل في الأندلس من تشاكس الأمراء ومحاربة الأمراء بعضهم بعضا الذي حصل ففككت هذه الحضارة التي تغنت بها الدنيا فإذا طبق أمة الإسلام عزيزة إذا ظلت متماسكة متجمعة مع بعضها ودى أعداء الإسلام لا يريدون أن يراه أبدا يعني هم عندهم الولايات المتحدة الأمريكية عندهم الاتحاد الأوروبي واخد مالك عملة بيحاولوا يعملوها ويوحدوها قوانين وحدة منظومة دفاع مشتركة تدافع عن الاتحاد الأوروبي كله واخد مالك كلامنا لما حصل ما حصل في أمريكا لما ترامب جاء قال لك اجتماع موسع بقاضة الدول الأوروبية عشان يشوفوا يعملوا إيه في كذا لما يجوا وتحركوا في أي اتجاه اقتصادي عسكري أي شيء لقد يكونوا إذ واحد يقول لك الاتحاد الأوروبي طب لنا يتقاش الاتحاد عربي لأنهم يعرفون إذا اتحد العرب لا يقف أمامهم شيء إذا اتحض العرب فإنهم سيصلحون أكبر قوة عسكرية واقتصادية على وجه الأرض لم يستطيع لا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي ولا روسيا ولا أي بلد ولا أي قوة على وجه الأرض أن تقف أمانه لأن اقتصادهم في إيدان المسلمين كل أسواقهم في أيدي المسلمين لكن للأسف الشديد ولست أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التنامج شدة الفتن شدة الفتن من شدة الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها استدعى هذا الأمر أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الفتن كلها التي تصابها فخطبهم خطبة وأعطاهم درسا من الفجر إلى العشاء يوم كامل يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة وعن الفتن التي تحدث بين يدي الساعة يوم كامل من صلاة الفاكر لغير العشاء والحديث الله قبل ذلك حديث أبو سيد عمر بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر خطبنا حتى حضرت الظهر فنزل صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصل ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما هو كائن وبما هو كائن بما, بما كان وبما هو كائن فاعلمنا احفظنا فاعلمونا والعلم صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكر كما يظهر الرجل وجه الرجل إذا غامل ثم إذا رآه عرفه والحديث في مسلم يعني حزيف رضي الله عنه محدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بيّن لهم ما هو كائن حتى أن حزيف كان ينسى الشيئة فيراه يقع فيتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء سيقع وهو من علامات, من علامات السعر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تتفاوت كما أن ساعات الليل تتفاوت قلنا أن الظلم لبعض المغرب غير الظلم قبل الفاجر ولذلك الفتن منها ما هي شديدة مظلمة ومنها ما هو خفيف فقال حذيفة رضي الله عنه عند ذكر الفتن كما في مسلم قال منهم أي من الفتن ثلاث لا يكن يظن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار ومن ثقل الفتن على القلوب أن المسلم يتمنى الموت ويرجوه قل يتخلص من هذه الفتن فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة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 وقد سبق قبل ذلك الحديث لما زهر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة البقيع وسلم على أهل البقيع وقال ليهنأ لكم ما أنتم فيه على ما سيصبح الناس فيه إني أرى الفتنى تنزلق القطر بين بيوتكم فيقول لأهل القبور ليهنأ لكم ما أنتم فيه عما؟ سيصبح الناس فيه كلامنا من الليقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام لأصحابه ويقول إني أرى الفتنة تنزل بين البيوت كإنه كمواقع القطر وعلى عبد الله بن عمر بن العص قال نادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينثرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعض وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر رؤوه المسلم إذن يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبداء والدواء يبين كيف نواجه الفتن كما بين في الحديث الذي ذكرناه آرفا في أول الكلام من الفتن بالأعمال الصالح تحصيل نفسك من الفتن بالثبات على الدين وأن تتلون مع المتلونين وأن تنتكس مع المنتكسين وإنما كلما ازدادت الفتن وكلما ازداد البلاء تتمسك أنت بدين الله جل وعلا تمسك أنت بأساب الغربة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعد غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي أرض الذين يصلحون ما أفسد الناس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لمن تمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فقال بأن أتمسك بما أنتم عليه له أجر خمسين شهيدا منكم قال يا رسول الله لن منهم قال لن منكم إنكم كمثلات أخرى انكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا فإذا مهما فسد الواقع من حولك فعليك أن تتمسك أنت بدين الله سبحانه وتعالى فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ومن أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم وكثرة الجهل وطرب الإسلام وارتكاب الثلوم والمعاصي وانتهاك الخرمات فعن ابن مسعود رضي الله عنهم وكذلك عن أبي موسى قال الله صلى الله عليه وسلم إن بينادي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر الهرج والهرج القكر ويكسر الهرج والحديث متفق عليه وهذا قد وقع فشجه بدين الله سبحانه وتعالى وأيضا رفع العلم وليس رفع العلم إلا بقض العلماء وقر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرفع بقدر العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو أساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا هو الواقع للأسف الشديد عندما نرى بعض الذين يصفون بالنخبة أو بالصفوة ما نرى من يزيفون الحقائق ويغيرون الحقائق ويفتون الناس بما يشتهيه رؤساؤهم وحكامهم بعيداً كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى وإنما هي الآراء والأزواق والأهواء والدنيا والعياذ بالله وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل في آخر الزمان وليس المراد بالقتل أو بالهرج في الأحاديث قتل المسلمين للكفار وإنما للأسف قتل المسلمين لبعضهم بعضا وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين لدي الساعة الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل إنه ليس لقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا وما عن عقولنا وما إذن لوحديث لأخوه يئتل عمه يئتل ابن عمه يئتل جاره الناس دعوا لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف أو يخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء رواه أحمد وصحاها الألباني رحمه الله في الصحيح نعم انظر الآن إلى بلاد المسلمين انظر إلى المسلمين وهم يقتلوا بعضهم بعضا ويبيضوا بعضهم بعضا وأعداؤهم يتفرجون عليهم ينتظرون لينهي بعضهم على بعض ثم يقوم الأعداء بالنهاية على البقية البقية منهم وللأسف الشديد انظر إلى البلاد التي ترى التعصب فيها الأعمى ترى التعصب للأحزاب والآراء هذا يسب هذا وهذا يجدم هذا وهذا يكره هذا وهذا ينظر هذا لأنها او ليس من حزبه أو ليس على طريقته وإن لله وإن إليه راجعون أين التحاب وأين التآلف بين المسلمين بعضهم بعض الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومبينا فقال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول ولكن حالقة الدين والذي نفس محمد بيده لا تتخل الجنة حتى تؤمنه ولا ذا فعلتمه تحاببتم أفشوا السلام بينهم إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والتي منها فتنة الغرج وهي فتنة القتل ومن خطورة الفتن أنها تؤثر على القلوب وتؤثر في القلوب فإن القلوب هي محيل الاختبار عند الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب إخوة المعروف الكتاب يكتبوا هذا هذه الحديثة نشعرون قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا تعرض الفتن على القلوب فإذا القلوب لا بد أن تكون محصنة ضد الفتن لا بد نهتم بقلوبنا في زمان الفتن لأن الفتن تؤثر على القلوب كم من إنسان كانوا التزماً يحضر مجالس العلمي ويعتكف مع المعتكفين فإذا بحثت عنه الآن وجدته يشرب السجائر والمخدرات مع الشاربين وجدته تاركاً للصنوات من منغمساً في الدنيا وعياذ بالله كم إنسانه ترك الانتزام من أجل خلل في قلبه أو علة في قلبه لا بد أن نهتم بهذا القلب قال تعرض الفتن ويقوم حصير عودا عودا فأي قلب مشربها نكتت فيه نوتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نوتة بيضاء حتى تصير أو تعود القلوب على قلبي قلب او قلب قلب أبيض كالصفى لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض قلب صل لا تؤثر فيه الفتن كقلب أبيض لا تعلق به الفتن ولا يشرب ولا يشرب هذه الفتن قلب أبيض كالصفة لا تضله فتنة ما دامت السماء والأرض وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا أي منكوسا مصبوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ثم قال حزيفة رضي الله عنه في هذا الحديث في نهايته وبينك وبين الفتن بابا مغربا يخاطب عمر رضي الله عنه قال وبينك وبين الفتن بابا مغلقا يوشق أن يكسر فقال عمر أكسرا لا أبنك يكسر أم يفتح فقال حذيفة رضي الله عنه بل يكسر قال بل يكسر بل يكسر وحدثه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت والحديث رواه مسلم وهذا واستحيى أن يواجهه بذلك أن يقول له أنت الباب أنت الذي ستكسر وإذا كسرت جاءت الفتن إلى بلاد المسلمين وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء مصرحا في رواية أبي ذر أن الباب الذي يحول بين الناس وبين الفتن إنما هو عمر بن الخطاب وهذا منقب عظيم لعمر رضي الله عنه أن عمر جعله الله عز وجل الحاجز الذي يحجب الفتن عن البلاد وعن العباد فقال أبو ذر لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم هذا وأشار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم هذا وأشار إلى عمر رضي الله عنه وقيل أن عمر كان يعرف ذلك من كلام أبي ذر كان عمر رضي الله عنه يعرف أنه الباب الذي سيكسر وفعلاً كسر هذا الباب على يد أبي لولؤة المجسي عندما قتل عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعد ذلك هاجت الفتن على الصحابة رضي الله عنهم ثم دخلت إلى بلاد المسلمين من اين تاتينا الفتن ومن اين تهيج الفتن الفتن تقع على المسلمين منين جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دع فقط والحديث عن ابن عباس عند الطبراني بسند رجاله ثقات قال دع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا في صاعنا وبارك لنا في وبارك لنا في مكنتنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا قال وفي عراقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بها قرن الشيطان ونبح الفتن وإن الجفاء بالمشرق وإن الجفاء بالمشرق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هنا ألا هنا من حيث يطلع قرن الشيطان والحديث متفق عليه ومعنى قرن الشيطان أي قوته وأتباعه أي قوته وأتباعه وقيل أن للشيطان قرنا وهذا القرن عندما يطول يسجد المشركون للشمس إذا كانت بين قرنين الشيطان فعندما عند ذلك يسجد لها المشركون ولذلك لا يتزل المسلم أن يتطوع بنافرة عند شروق الشمس ولا عند غروب الشمس فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن أي من بلاد فارس من بوابة العراق وفي رواية لمسلم أنه قال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني من المشرق قال ابن حجر وأول الفتن كان من بعها من قبل المشرق فكان ذلك سبباً بالفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة وفعلا لو نظرنا إلى الباب الذي كسر وهو عمر بن الخطاب رفض الله هل قتل على يد من؟ على يد رجل من هذه البناء على يد أبي لولوة المجوس اللي, اللي الشيعر في الوقت بيعملونه مصار هناك عندهم في قبره في قبر له وينشئون له الموالد وتقربون إليه لأنه خلصهم من عمر بن الخطاب فجاء كسر الباب الذي كان يقول بين الناس وبين الفتن كان دم من قبل المشرق كذلك أيضا الغوغاء الخوارب الذين خاروا على رثمان رضي الله عنه الذين حاصلوا رثمان وقتلوه رضي الله عنهم أيضا جاءوا من المشرق نخرع عن طريق إيه؟ المشرق وهكذا كل بلاء ضرب المسلمين في أي زمان, في أي زمان. حتى لكنا في الآن من إيه؟ من المشرق من المشرق من الروافق من بلاد الفرس من بلاد الفرس اللي هي بلاد إيه؟ إيران وما بعدها قال فمن العراقي ظهرت الفتن وظهرت البدع فظهر من العراق الخوارد والشيعة والرواثل والباطلية والقدرية والجهمية والمعتزلة وأكثر مقالات الكفر كان من شوها من المشرق من جهة بلاد فارس كالزردشية والمانوية والمزكية والهندسية والبوذية والقديانية والبهائية كل هذه البدع جاءت من المشرق وأيضاً ظهور التطار في القرن السابع الهجري كان من المشرق وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون في كتب التاريخ وإلى يومنا هذا لا يزال المشرق منبعاً للفتن والشروب والبدع والخرافات والإلحاة فالشيوعية الملحدة جاء والصين الشيوعية وهما من المشرق وسيكون أيضاً ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من أين؟ ها؟ من المشرق الدجال هيخرج من, ها؟ من, أصبهان. من أصبهان معه سبعون ألفاً من اليهود من يهود إيران فسيأتي الدجال من هذه البلد يعني كل مصبع كل ملاء من عند هؤلاء سبحان الله نعوذ لله من الفتن ما ظهر منها وما وقف وكذلك أيضا ما ذكرناه من الفتن التي أصابت المسلمين وأدت إلى قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنها خرجت فرقة الحرورية المالقة وهم الخوارج وبقيت رياف والكوارج تعصف بالأمة في العهد الأموي وبها قامت ثورة الزنجي في عام 255 هجرية بالبصرة وفي عام 278 هجرية انبعثت حرقة القرامطة قرامطة دولة قتل الحجيج في بيت الله الحرام وقاموا بالسطو على حجر الأسود وأخذوه عندهم وقاموا وليس المشرق قصرا على العراق فقط فمن المشرق هبت رياح التطار وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأتي ريات الدجال ومن خراسان كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم طيب هل هناك تعارض بين كون الفتن؟ التي تضرب بلاد الإسلام من جهة المشرق من موابة العراق وبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشرف على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع قطري والحديث اتفق عليه قال المحجر اختصت المدينة بذلك لأن من بدايات الفتن التي ظهرت ظهرت فيها في قتل عثمان رضي الله عنه يبقى هنا بيخبر عن المدينة إن المدينة دي بداية حصول إيه اللي حصل في المدينة دي بداية حصول إيه الفتن ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب مقتل عثمان والقتال بالمهروان كان بسبب التحكين في صفين وهي صفين دي كما سيعطينها والجبل صفين دي كان مكان بين العراق وبين ايه وبين الشاب اللي بيسموه الوقت إلا اسماء رقة إلا بلد الرقة الآن دي دي كان في المدينة اللي في مكان صفين دي كان فيه كان بين العراق وإيه كان, كان بين العراق كان بين العراق وأيه وسوريا بين العراق والشاب إذن من هذه الأحاديث السابقة يتبين مدى أنه لا تعارض بين كون الفتن تأتي وتضرب بلاد المسلمين من طريق المشرق من بوابة العراق وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يرى الفتن بين بيوت المدينة فالمقصد بذلك كما يقول المحجر رحمه الله تعالى بداية هذه الفتن هي ما حصل بمقتل عثمان رضي الله عنه فلأنه كانت بدايات ذلك من قبل أو من المدينة في مقتل عثمان رضي الله عنه فكان هذا للجمع أو بكيفية الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة قبل أن ندخل في فضل العمادة في أيام الفتن وفضل العزلة لمنخشية ذلك الشيء بالشيء يذكر طرم ذكرة العراق وذكرت الشام واليمن فبعض الناس يسأل هذا الذي يحصل الآن في العراق وفي بلاد الشام وفي بصر من ضيق الأعزاق ونحو ذلك وغائل أصعاب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والجوال نعم هذا من العلمات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء أيضا في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أما رواية أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها وديناها ومنعت مصر اردبها وديناها وعدتم من حيث بداتم وعدتم من حيث بداتم وعدتم من حيث بدأتم كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها القفيز والمد والإردب دي الأوزان ومكايل للمحصولات الزراعية ونحن ذلك ومعروف الإردب المصلمة الال دراهم والدنانير اللي هي العمله النقديه للعملات الايه النقديه التركيز هنا على أن هذه البلاد ستمنع الخيرات التي منها يعني ايه منعت العراق قفيزها زهره يعني ايه منعت الشام طبعا الشام ايه الشام من اول غزه الشام من اول غزه وانت طالع وقت فلسطين بالوقت الشام من نفيه مصر ايه غزه بدايه الايه بدايه الشام غزه وبعد كده فلسطين وبعد كده لبنان لا, لبنان الاول وبعد كده بلاد لبنان كده سوريا من الايه جزء من بلاد الاردن جزء من الأردن. أو الأردن عند بعض فدي بلاد الشام وطبعا ورد أحاديث كثيرة جدا في فضيل الشام منها عليكم بالشام في زمان الفتن إن الشام الملئكة تبسط أجنحتها على الشام إن فصات المؤمنين سيكون في الغوطة شرقي دمشق ان مدينه بالشام تسمى دمشق خير مدائن الأرض وبها يكون فسطاط المسلمين لا في الملاحم الكبرى اللي هتيجي بعد يعني بعد في هذا الزمان الذي نحن فيه بعد زمان سياتي في هذه الايه الاماكن المهم الشيء في فضائل الشام في كتب يعني في كتاب الشيخ المحقق الشيخ الالباني اسمه فضائل الشام فضائل بلاد الشام واذا فسد اهل الشام ها فلا خير فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسد اهل الشام فلا ايه فلا خير فيه اذا فسد اهل الشام فلا خير فيه المهم الشاهد من هذا الكلام يبقى العراق منعت القطيز والدرهم والشام بلاد الشام منعت ايه ها المد والايه والدينار. ومنعت مصر الاردب والايه والدرهم في اوقات اخرى وعطى يعني منعت العراق بعض العلماء قالوا منعت هذا كناية عن إسلام أهل هذه البلاد فتمنع الجزية التي كانت تضرب على أهلها عندما كانوا على الكفر لأن بلاد العراق كانت مع, مع الفلسة وكانت بلاد الشام مع مين ها؟ مع الروم وكانت مصر مع مين مع الروم فالبلاد دي لما يحصل الحرب بين المسلمين وبين الكفار اللي هم كانت البلاد دي أصلا الكفار الأول فقبل أن يفتح الصحابة رضي الله عنهم لما فرضت عليهم الجزية أسلم أهلها فهتتحول من بلاد كفر إلى إيه؟ اسلام إسلام في الجزية ما ينفعش من هذه البلاد دي, دي قول من الاقوام القول الثاني وهو الذي عليه الاكثر وهو الذي هو واقعنا في هذه الايام أن هذه البلاد سيحصل فيها رقود اقتصادي وهذا الرقود الاقتصادي يؤدي إلى منع الخيرات من هذه البلاد ان البلاد بعد ما كان يعني كان الاول العراق دي اللي عايز يبني أحسن بيت في شيربين يعمل إيه؟ يروح شهر العلاء ويجي يروح بس كده شهر ويوعد كامل وشهر كده في العلاء ويجي يعمل اللي هو عايزه بجنة صح أم صح؟ كانت الان لكن بلاد الشام كانت كل الخيرات تصف من الشام كل الخيرات تصف من بلاد الشام سواء بقى في اقتصادها أو في سياحتها أو إلى آخر والله طبعا كل مصر نفس الكلام بقى حدس بقى مصر بقى ديت يعني مهما تكتب فيها الكتب واخد باينك بس ان اللحلوخ بتاعنا اللي هو الجنيه الملك فاروق دوت كان بداه لوشه بالدهب يعني حتى المانجا اللي يسموه مانجا بالسكر دلوقتي اللي هو بتاع الذهب الملك فاروق قفل قال لك ما عادش المانجا دي له عندنا احنا نقتله عشان الشعب اللي هيجي بعد كده ايه يستفيد منه لان كان الجنيه اللحلوخ كان ب 4 قوار كان بربع طرق أيام فطبعاً كان الدهب مايوش أي قيمة أصلاً في مصر لأن كان الجنين المصري أغلى من الجنين إيه الدهب نفسه أغلى من الجنين الدهب نفسه وكانت طبعاً كسبة الكعبة بتخرج من مصر إلى آخر والأمح والأطن والآخر طبعا الكلام لكله أصبح الآن حواديد تحكى لنا من أبائنا وأجدادنا تحت عوام كان يما كان نسأل الله أن يؤثر الخير لبلادنا وابلاد المسلمين برضاً فاناً طيب السبب إذاً أو أتي في هذا الكامل إذاً هذا الذي يحصل الآن في العلام وفي سوريا أو بلاد الشم صفة عامة وفي مصر هذا واقع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما السبب فيه؟ السبب بقى في مانع الخير دل وقت بقى طبعا عدتم من حيث بدأتم أو عدتم من حيث بدأتم قالها تلت مرات يعني عدتم إلى التنسك بالإسلام في غربته كما بدأ كان غريبا قبل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا ها؟ وسيعود غريبا كما بدأ أصبح الإسلام في غربة الآن لما نسمع أن واحد زي إسلام البحيري يأخذ براءة بلق ويطلع واحد بطعا ويسب في الإسلام وحتى الأظهر لو تكلم عليه بإنصاف لحكم عليه بالكوف ومع ذلك نسمع أنه يطلع عادي من السجنة لا يوجد أي مشكلة حتى الحكم اللي وقد وصل حكم هذه الواحد سنة بينه فلما تسمع الكلام ده في بلاد الأظهر الشريف فعيد ذلك تعلم أن الأمور ده صلى الله العفوة والعافية السبب بقى فيما يحصل؟ الروايه الثانيه في صحيح مسلم اللي هو حديث الله عنه. هذه الروايه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها أو قفيزها ودرهمها تمنع العراق تمنع يبقى الروايه الثانيه منع او تمنع يبقى في ايه في حده المنع في حدها يمنع الكبت فمنعت العراق ومنعت العراق قفزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودين رهد فقالوا يا رسول الله من يفعل ذلك؟ كلام بيقصر إزاي؟ فقال في العراق يمنعها العجب وقال في الشام يمنعها اللوم يبقى في العراق الايه يمنعها العجم وفي الشام يمنعها الروم كلمه العجم يعني ايه في لغه العرب تطلق على كل من هو ليس بعربي يبقى دي اللفظ العام العجم دي يتلفز ايه عام اللي هي كل ما ليس بايه بعرب يشمل مين بقى ها يشمل اول حاجة الفرس اللي هم ايران اليرانيين واخد بالك ويه تشمل بقى امريكا ووروبا وروسيا والصير الى اخر واخد اللي هم العلوج اللي كان صدام بقول العلوج واخد بالك فدولة ايه اللي هم ايه اللي هم بلاد العجم خلاص والعجم ايضا عند العرب هي بلاد فارس العجم هي بلاد ايه؟ ها؟ بلاد فارس بلاد ايه؟ فارس يبقى إذن العجم إما النفذ العام اللي يدخل فيه كل غير العرب وإما النفذ الخاص اللي هو ببلاد ايه؟ فاللوم مين بلاد فارس الوقتي؟ اللي هي إيران ومن وانا وده, وده الواقع الان وده هو الواقع إن حصل العصار الأول من كان اللي عملته من أمريكا ومن معها الحصار اللي بحصل الوقت للعراق وتجويع أهلها وتشتيت أهلها وتشريد أهلها عن طريق مين؟ عن طريق إيران ومن تحالف معها من التحالف الغربي الصريبي أما بالنسبة للشام فهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحصار بمين؟ بالروم بالروم الروم دول باب يطلق عليهم في المقام الأول دول أوروبا هو الايه اوروبا الدول الغربيه او الدول الايه الغربي. ها الغربيه دول اوروبا ومن معهم الان كله بقى ايه ايد واحده دلوقتي تفرق شبلهم الا علينا فاصبح الآن الروس مع الشيعة مع الدروز مع اليهود مع كل كل الناس حتى مع بعض تواطؤ بعض الدول العربية للاسف الشديد فاذا ها فين مصر في الموضوع ده هنا اللواية الثانية قال أهل العلمي بأن اللواية الثانية ذكرت العراق في الحصار وذكرت الشام في الحصار ولم تذكر إيه؟ مصر. مصر ودألت بشارة لأهل مصر أنه حتى لو حصل عندهم ضيق في العيش فلم يصل هذا الضيق إلى الحصار إنه لا يوجد عدوه سيحصل مصر هناك عدوة الحصر مصر لكن أرضيك العشاء الموجود هيتوين لكن إن هل هذا بحصار زي اللي في العراق أو في الشام؟ ألا لك لا وده فعلا الذي يدل عليه هذا هذه الرواية لأنه في آخرها في آخر الرواب تعت العراق حصار العراق وحصار الشام عن ثم يأتي خليفة ثم ياتي خليفه بعد الحصارين دولت ياتي خليفه يحصل المال حثيا ولا يعده عدا يبقى قال لك بعد الحصارين بتوع العراقيين بتوع الشرق اللي يحصل ها يجي بقى قوه الاسلام يجي بقى المهدي اللي هو محمد بن عبد الله يحصل مال ايه حسن الكلام ده انت هل يشترط ان بعد الحصار على طول الله اعلم قد ايه السنين قد يأخذ هذا إيه؟ ها؟ سنوات لكن ما نعرفش بالتحديد الكلام ده إيه؟ لكن الكلام ده ظهور المهدى يكون بعد إيه؟ ها؟ بعد حصارين بعد حصارين حصار العلاء وحصار إيه؟ وحصار الشام أما مصر فإن شاء الله يعني الاستبشر أنه لا يحصل لها بإذن الله تبارك وتعالى حصار وهذا ما يدل عليه التاريخ لمن استقرأه إن فعلا الفتن لما ظهر في بلاد المسلمين والععداء لما ظهر في بلاد المسلمين سواء التطار أو الصليبيين لا بد في ختال الأمر أن يكسروا في مصر أن يكسروا في مصر التطار الصليبيين اليهوء وغيرهم لابد بد أن يكسروا في مصر ولعل هذه اشاره لاهل مصر ليتمسكوا بدينهم مش عشان يعيشوا ان هم يعني ايه ان احنا يعني محفوظين بقى المختار لا ممكن الكلام ده يحصل طبعاً بعدين ده اراء بعض العلماء واضح لكن الكلام عشان تنزل انت كمسلم وكمصري ها التمسك بالدين ولذلك سبحان الله فعلا مهما انطفات جذوه الاسلام من مصر أو من بلاد المسلمين قاطبة فإن أهل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا يسلمون الدين أبداً, أبداً. واخد بالك يعني شوف مثلاً أيام القطار أيام القطار لما حصل ما حصل في مصر واخد بالك وربنا جمعهم بسيك الدرقوس بعد كده ديبوس وصلاح الدين باع صلاح الدين الايوبي وهكذا فتجد سبحان الله ما نحس لا بد ان تصبح مصر يوما ما هي الصخرة التي تتكسر عليها جماجم الاعداء الذين اذا ارادوا بهذه البلاد شؤما وبئ انها الله عز وجل يكسر شوكتهم يعني أردت أن أبين هذه اللوايات في صحيح وسلم من باب الزكر العراق أو نقص العراق أو الأحديث التي جاءت في شأن العراق وليس هذا أو هذه الأحديث لا يفهم منها عيب أهل العراق فيهم أفاضل بمشك وضع الكلام ولكن لأن هذه البلاد ظهر فيها الكتب المتتابعة والمتتالية وجاء من قبلهم شرق كبير للإسلام للمسلمين فلا يفهم من هذه الأحاديث لمز او زم أهل العراق أو رساءة الظن بأهل العراق ففيهم أهل سنة لفضل الله سبحانه وتعالى ولكن مهما كان فيهم من خير فليس الخير الذي فيهم كالخير الذي في, في بلاده أشعر. نصى الله فعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان ومن الحديث تتمه الله تعالى في الدرس القادم سنتكلم عن كيف نواجه الفتن وما هي أول الفتن التي ظهرت في عهد الصحابة ما الذي حصل في مقتل عثمان؟ من؟ من الذي قتل عثمان رضي الله عنه وكيف قتل رضي الله عنه وما هي معركة ستين وما هي معركة الجمل كل هذا ما نتعرف عليه من في الدرس القادم نسأل الله تبارك وتعالى فنقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كل ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا حمد قيوب رحمه غيف أصنا شنا كل ولا تب إذا نفسنا طرفة عين أبللا الله ماص لنا ديننا الذي سممة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها معشنا وأصلعدنا دنيانا التي فيها معشوننا وأصلنا لا تووط التي فيها معدوننا وجعل حياة زيادةتلنا في كل خير وجعل الموطاحة ل من كلشر الله مقص لانا من خشك ما تقول بهه بيننا و معصية وطع كما ما تول البرنا به جنة ومن اليقين لا تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأصناعنا وأنصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل Surra qatubunay Wassalamu